أنا أحبك ولا فكر تخونك وقلبي بالهوى عايش يصونك أنا أحبك ولا فكر تخونك وقلبي بالهوى عايش يصونك احلف ورب البيت غيرك محبت عمري يا غلا وعمري يا غلا فدوه لعيونك